Allahumma oh, لتلقى القرآن من لذو حكيم عليم إذ قال موسى لأهلا um Yeah. النَّصِ فِي آتِينا دَعُوا لِمَا and انه هو لا يديني بسطاني مبين وتفقد قنط قيرف قال مناني لا بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليكم ومن كفر ولن <تصفيق> ان ان يعبد الله ان هم فريقان down no. وكان في المدينة تسعة راطين جهو يوتهم خاوية بما ظلموا. down I'm ämm um. فإلى <تصفيق> إلى. <تصفيق> وطالا <تصفيق> ويقولون ما جاء إنك لا تسمع الموتى فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى in وله كل شيء